أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم م لام ميم ألف الله لا إله إلا هو الحي ل ا هو و ق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 قل ُِ اللهم ََُّّ مالك ََِ الملك ُِْْ تؤتي ُْ الملك َُْْ من َْ تشاء ََُ وتنزع, وتنزع َُِ الملك َُْْ ممن ِ ن َْْ تشاء ََُ وتعز َُُِّ من َْ تشاء ََُ وتذل َُُِّ من َْ تشاء ََُ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 ان الله اصطفى آ د م ونوحا و آ ل ابراهيم و آ ل عمران على العالمين ذريه بعضها من بعض والله سميع عليم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 فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها وكف زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انا لك هذا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 فلما احس عيسى منهم الكفر قال قال من انصاري إ ل ى الله قال الحواريون نحن انصار الله آ م ن ا بالله واشهد بانا أ مسلمون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 فقل َُْ ت َ ع َ ا ل َ و ْ ن َ د ع ُ أ َ ب ْ ن َ ا ء َ ن َ ا و َ أ َ ب ْ ن َ ا ء َ ك ُ م ْ ونساءنا ََََِ ونساءكم َََُِْ وانفسنا َََُ و َ أ َ ن ف ُ س َ ك م ثم نبتهل ثم نبتهل َِْْ فنجعل َََ ل ع ن ََ الله َِّ على ََ الكاذبين ََْ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 والله ولي المؤمنين وادت د طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إ ل ا انفسهم وما يشعرون يا اهل الكتاب لم تكثرون بايات الله وانتم تشهدون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 ومنهم من إ ن ت أ م ن ه بدينار لا يؤديه إ ل ي ك الا ما دمت عليه قائما ذلك ب أ ن ه م قالوا ليس علينا في ا ل أ م ي ي ن سبيل ويقولون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أ و ف ى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين ان الذين يشتغون بعهد الله و أ ي م ا ن ه م ثمنا قليلا اولئك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 واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن ه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 وشهدوا أ ن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم أ ن عليهم ل ع ن ة الله و ا ل م ل ا ئ ك ة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 و أ و ل ئ ك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا, فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون و َ أ َ م َّ ا الذين ََِّ ب ِ ي َ ض َّ ت ْ ر ُ ج ُ و ه ه م ْ ففي َِ رحمه ََْ ة الله َِّ ي هم فيها َِ خالدون ََُِ تلك َْ آ ي َ ا ت ُ الله َِّ نتلوها ََُْ عليك َََْ بالحق َِِّْ وما ََ الله َُّ يريد ُُِ ظلما ًُْ للعالمين َََِِْ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 بذات ا ل ص د و ر إن ت م س س ك م حسنة ت س ع ه م و إ ن ت ص ب ك م س ي ئ ة للعلوم ب الاسلاميه وإن ت ك د م شيئا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 وليمحص الله الذين آ م ن و ا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما, ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب ا ل آ خ ر ه نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا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 يا ايها الذين آ م ن و ا وان تطيعوا الذين كفروا يردوكم, يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 ولقد عفى الله عنهم إ ن الله غفور حليم يا ايها الذين آ م ن و ا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم إ اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا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 فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون و ي س ت بالذين ش ر و ن ب لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا, الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة مباشرة موسوعه ا ل و أ ن ا ل ل ه لا ي ض ي ع أجر ا ل م ؤ م ن ن ي ا ل ذ ي ن ا س ت ج ا ب و ا ل ل ه و ا ل ر س و ل م ن بعد م ا أ ص ا ب ه م ا ل ق ر ح للذين أ ح س ن و واتقوا ا منهم أجر عظيم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 فلم ََِ ا قتلتموهم ََُُْْ إ ِ ن كنتم ُُْْ صادقين ََِِ ف َ إ ِ ن كذبوك َََُّ فقد ََْ كذب َُِ رسل ٌُُ من ِ قبلك ََِْ جاءوا, جاءوا َُ بالبينات ََِِِّْ والزبر َُُِّ والكتاب ََِِْ المنير ُِِْ كل ُُّ نفس ٍَْ ذ َ ا ئ ِ ق َ ة ُ الموت َِْْ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 وتوفنا مع ا ل أ ب ر ا ر ربنا واتنا ما وعدتنا ع ل ى رسلك ولا تخزنا يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن ك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أن اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا و أ و ذ و ا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرا لاكفرا لأكفر لأكفر 私たちの思い出を聞いてくれている人たちの思い出を聞いてくれている人たちの思い出を聞いてくれている人たちの思い出を聞いてくれている人 ثوابا من عند الله والله عنده حسن ا ل ث و لا يغر انك ق ل ب الذين كفروا في البلاد 私たちはこの世を変えたのですが、私たちはこの ن を変えたのですが、私たちはこの世を変えたので ا